ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنحمد الله جل وعلا على ما من به من نعمه المطر والغيث نسال الله جل وعلا ان يغيث قلوبنا بالايمان قبل ان نشرع في شرح ما ياتي من احاديث كتاب الموطا تكلم عن مسألتين المسألة الأولى وهو خطأ صدر مني استغفر الله وأتوب إليه منه هذا لجهلي وليس لشيء آخر كما يقولون تكلموا بالشفافيه وهو أنني ذكرت حديث يطلع عليكم رجل من اهل الجنة وكنت أقلد فيه في تصحيحه لكن نبهني احد اخوانكم جزاه الله خيرا وزاده حرصا وزاده ادبا ونبهني على ان الشيخ الالباني قد تراجع عن تصحيحه فأنا التراجع عن الاستدلال بهذا الحديث الضعيف قد يقول قائد يعني هذا يعني لا خطر فيه يعني هو في فضائل الأعمال نقول نحن عندنا من الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة وأنا لا أحل لأحد يدرك خطأ مني في استدلالي بالأحاديث الضعيفة الا ينبهني على ذلك يعني يجب أن ينبهني أو تنبهوني إذا صدر مني خطأ من مثل هذا وهو استدلالي بالأحاديث الضعيفة إذن فحديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة حديث ضعيف مسألة الثانية وهذه المسألة يعني كثر فيها الكلام وهي مسألة إذا دخل المصلي مع الإمام ولم يشرع في تكبيره الإحرام المأموم ما مازال ما شرعش في تكبيرة الإحرام وكان الإمام يصلي صلاة حاضرة وكان هذا الماموم قد نسي صلاة فائده يعني مثل أنه دخل في صلاة المغرب وجد الإمام يصلي المغرب هو ادخل المسجد فتذكر أنه لم يصلي العصر ذكرنا أن الصحيح أنه يدخل مع الإمام في صلاة المغرب وينوي هو العصر ثم يقضي بعد ذلك أو يصلي بعد ذلك صلاة المغرب حتى يحصل الترتيب أقول ذكرنا أن الصحيح أنه يدخل مع الإمام الذي يصلي المغرب يدخل هو بنيه العصر فإن سلم الإمام قام هو وأتم ركعة فتتم له أربع ركعات صلاة العصر ثم بعد ذلك يصل المغرب بعدها حتى يحصل الترتيب وذكرنا مسألة أخرى وهو دخول, دخول الإمام في صلاة العشاء فيأتي المأموم ليدخل مع الإمام في الصلاة فيتذكر أنه لم يصل المغرب ذكرنا أنه يدخل مع الإمام يعني الإمام gently في صلاة العشاء يدخل المأموم معه بنية المغرب فإذا أتم الإمام الركعات الثلاث أراد أن يقوم للرابعة نوى هو الانفصال وقرأ التحيات وجلس للتشهد وسلم بعد ذلك بنية الانفصال ثم يدرك ما بقي مع الإمام من صلاة العشاء وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا أخوكم الذي نبهني جزاء الله خيرا على الحديث بها أيضا على مسألة أخرى وهو أن هذا ليس اختيار شيخ الإسلام بن تيمية ودليله ما ورد في مجموع الفتاوى مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد 22 صفحة 106 جاء السؤال هكذا عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فهل يصلي الفائته قبل المغرب أم لا؟ يعني هل يصلي العصر قبل المغرب أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة. باتفاق الأئمة. أشكل علي هذه الكلمة باتفاق الأئمة. قال كيف كيف يكون اختيار شيخ الإسلام بن تيمية جواز اختلاف النيات بل جواز الانفصال عن الإمام؟ وبين إجابة هنا بأن. يعني على المأموم إذا أدرك, أدرك الإمام يصلي المغرب وهو قد نسي العصر أن يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة نقول إن قول شيخ الإسلام ابن تيمية يصلي العصر باتفاق الأئمة أنه ليس عليه أن يعيد المغرب هذا معنى فتوى شيخ الإسلام بن تيمية يصلي العصر ولا يعيد المغرب واضح وهذه العبارة لا تدل على أن شيخ الإسلام لا اختلاف النيات بدليل انه ذكر بعد هذا بصفحة اختلاف العلماء في جواز اختلاف النيات فقال في الاخير يعني وانا لا اريد ان أقرأ كل المبحث لانه ادري انه هذا يعني رانا دخلنا في واحد ال... كيما يقولوا في واحد الحومة لازم لها لازم لها الرخصة لتدخلها فأنا أدخل معي من عنده رخصة في هذا الباب أقول وإذا كانت قال, قال شيخ الإسلام في آخر الجواب على مسألة أخرى وهي مسألة ترتيب الفوائد قال وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائته انتبه وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائته وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب هذا هذا مربط الفارس وهو أن شيخ الإسلام يرجح تقديم الفائته على الحاضرة قال وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز والله تعالى أعلم اقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جذب الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه هذا آخر باب تحت كتاب الوقود وبه نختم كتاب الوقود الذي هو من ضمن كتاب الصلاة لله الحمد والمنه وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم وتغطية الفم ذكر هذا الباب أو أدخل مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في باب المواقيت وهو غريب يعني لأن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب كله جعله لبيان المواقيت في الصلاة فكيف أدخل الإمام مالك هذا الباب وهو النهي عن دخول المسجد بريح الثوم أو لمن أكد الثوم لماذا أدخله في باب المواقيت؟ الفائدة في أدخل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الموضع ليبين, ليبين لك أن أوقات الصلوات للواحد والجماعة سواء ليبين بأن أوقات الصلوات للواحد والجماعة سواء لأن المواقيت يا إخواني تتعلق بمحلين، المواقيت تتعلق بمحلين، الأول المحل الأول محل زمان، وهو الذي بينه في بداية الباب. وقت العاصر وقت الظهر وقت المغرب وقت الفجر هذا متعلق بالزمان والمحل الثاني هو محل مكان وهو المسجد وأراد أن يبين بأن المواقيت متعلقة بالمسجد كما أنها متعلقة بالزمان الذي بينته الأحاديث الصحيحة فيما سبق واضح إخواني ولأجل هذا أدخل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب المواقيت. حتى لا يظن بان هذا الباب خارج عن كتاب المواقيت، فهو من صميم كتاب المواقيت. والمعنى أو المقصود أن المواقيت متعلقة ايضا بأداء صلاة الجماعة، وأن على المسلم أن يؤدي صلاة الجماعة. واضح يا إخواني. ذكر رحمه الله تعالى حديث حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من أكل من هذه الشجرة ويقصد شجرة الثوم من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم تلاحظون أن هذا الحديث أيضا مرسل اذكرنا المراسل لماذا مرسل لأن التابعي يقول قال رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسقط هنا بين بين النبي صلى الله عليه وسلم روات لا ندري صحابي أو مع تابع وصحابي لكن في هذا الحديث ابن المسيب أسقط أبا غريرة لهذا قلنا إخواني تتبعوا تتبع الأئمة أحاديث أو مرسلات سعيد بن المسيب فوجدوها كلها موصولة وهذا الحديث من رواية ابن المسيب عن أبي غريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن روات موطأ كلهم رووه على إرساله إلا واحدا وهو روح بن عبادة روح بن عبادة رواه عن مال متصلا وهذا يعني هذا هذا الحديث قد اخرجه البزار في غرائب الإمام مالك متصلا من طريق أبي هريرة وايضا هذا الحديث رواه مسلم ورواه ابن ماجه ايضا بسنديهما عن ابن عن ابن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين أن هذا الحديث وإن رواه الإمام مالك مرسلا فهو متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والساقط من السند هو أبو هريرة رضي الله عنه مسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المقصود بالشجرة هي شجرة الثوم جاء في رواية فلا يقربن بنون التوكيد وجاء في رواية فلا يقربن في مساجدنا وجاء في بعض روايات الموطأ فلا يقربنا في مسجدنا ومنه نزع بعض أهل العلم أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض أهل العلم قالوا النهي لكل الثوم ينهى أن يدخل المسجد النبوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربنا في مسجدنا لكن الصحيح أن هذه الرواية جاءت بألفاظ أخرى منها لفظ الجمع فلا يقربنا في مساجدنا أو فلا يقرب مساجدنا لماذا يا إخواني لأن هذا الحكم معلل وما أرجو أن تنتبهوا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل المسجد وكان بريح الثوم أن يدخل إلى المسجد طيب هل الثوم مقصود بذاته نقول الثوم مقصود بذاته ويلحق معه كما جاء في الأحاديث الصحيحة الأخرى البصل ويدخل معه الكراث تعرفوا الكراث اشنه هو البرو ويدخل معه الفجن وهو ايضا من هذه الانواع صحيح أنه يعم كل رائحة منتنه كل رائحة منتنة فصاحبها ممنوع من دخول المسجد كين بعض الناس الله يوفقنا وإياهم يعملون في الحلال الطيب يعملون من كسب يده لسودورها والسودور يا يكون سودي يطير عليه هذا الدخان هذا الدخان حتى يقولين ريح الدخان أحيانا بعض الناس اللي يعملون في مثل هذه الحرفة تكون الرائحة المنبعثة من يعني من هذا الاحتراق في الحديد لأنه هذا الرائحة تنبعث من احتراق الحديد فتكون الرائحة يعني تزعج الناس فضلا عن الملائكة فنقول مثل هؤلاء ومثل من كان به عرق شديد أيضا لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد يا إخواني وأفضع من هؤلاء كلهم وأشنع من هؤلاء كلهم المدخنون والشمانين الله يهدينا ويهديهم جميعا الدخان يا إخواني ره يمنع ويحرم على صاحبه أن يدخل إلى المسجد إذا كانت رائحة فامه تريح برائحة الدخان وكذلك من كان يتعاطى الشمه ولا يبالغ في تنظيف فمه وتعطيره فإنه لا يجوز له أن يدخل المسجد أنا أقول لمثل هؤلاء وعلش تخلو روحكم في هذا المضيق نحيو الشمة ونحو الدخان تقول ما تتعبش تدخل مباشرة للمسجد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إليه صحن فيه خضرات أو خضروات وكان فيه ثوم فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه وقدمه لغيره وقال إني أناجي من لا تناجون من لا تناجون إني أناجي لماذا يا إخواني لأن المسلم يذكر الله واذا قرأ القران وإذا قرأ القرآن كما جاء في بعض الأحاديث أن الملك يضع فمه على فيه القارئ وكيف يحسن أن يضع الملك فمه على فيك أيها القارئ ويكون أو تكون رائحة فمك منتنه برائحة الدخان ورائحة الشمه، فإنهما ينبعث منهما رائحة كريهة للغاية فضلا عما هو من الصلاة وهو معاشرة الأهل والأولاد فرب امرأة نفرت من زوجها لاجل ما تجد من رائحة فمه إذا كان ممن يتعاطون الدخان والشمال لهذا يا إخواني ينبغي على المسلم أن يتمثل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد فينبغي أن نأخذ الزينة عند دخول المسجد ويتفرع عن هذا وقبل أن ندخل في أحكام الحديث وهذه جملة اعتراضية لها محل من الإعراب وربما هي أسو أس هذه أو هذا الدرس وهو ما نشاهده من تقذير المساجد وهذه ظاهرة للأسف الشديد ظاهرة سيئة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام وأخذ جريدة فحك تلك النخامة وأزالها ثم طلب بخورا فجاءه أحد الصبيان ببخور أو بخلوق كما جاء في الحديث في يديه فطيب به جدار ذلك المسجد ومنه أخذ أهل العلم مشروعية تطيب المساجد أو تعطير المساجد ما وش يا إخوان يا تعطير المساجد من السنن ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب خلوقا أو بخورا ليطيب المكان الذي علقت فيه تلك النخامة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في صلاة فجاءته نخامة وهذا مشفل في الضربة يا إخواني هذا قديما كانوا يصليوا على التراب، أن لا يبسق قبالة القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه واضح إخوان وربما تستصحب هذه أو, هذه أو هذا الحكم في خارج الصلاة بقال النبي صلى الله عليه وسلم من بصق تجاه القبلة وتستمحوا لي يعني أنا لك في سبجة الحيط لأن القبلة, القبلة هنا فلا امثلوا جهه القبله ولا امثلوا جهتكم البصق تجاه القبله بعض الناس يفهم بأن اللي يبصق هكذا تحت يعني تحت رجليه هذا داخل في النهي لا البصق الذي هو تجاه القبله أن يبصق هكذا في هذا الاتجاه اذا كانت القبله اما إن بصق هنا تحت قدمي فلا حرج واضح لكن الاولى أن يبصق على يساره تحت قدمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بصق تجاه القبلة او من تفلت تجاه القبلة جاء تفلته بين عينيه يوم القيامه وهذا في غاية الشناعة في غاية الشناعة ومنه يعني من هذا الحديث استفاد اهل العلم المحققين انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في قضاء الحاجة حتى ولو كان في البنيان قالوا لأن التفلة تجاه القبلة محرم سواء داخل البنيان أو خارج البنيان وهو أهون من التبول أو التغوض فقضاء الحاجة من باب أولى ونلاحظ اخواني إخواني مثل هذه الظاهرة صار الناس يستهينون بها جدا حتى إن بعضهم يقلم اظفاره في المسجد وأنا حدث معي إخواني أنه في يوم كنت اصلي فسجدت فرميت يدي فانجرحت كان واحد يضفر شغل محطوط. والله انجرحت سال دمي يعني اضفر الله يبارك يعني. يقدر واحد يشمت به واحد للاسف الشديد بل ان بعضهم ربما حك ما بين اصبعي رجليه كاين الفطريات اللي يقول له ابو ذباح هذا ورائحته منتنة جدا وأنا لا اتكلم من الخير اتكلم مما رات عيني بعضهم يحك هذا ويسقط هذا هذا الجلد النتن عفكم الله يسقط على البساط الذي يصلي عليه المسلمون ولا يبالي بهذا وأشياء أخرى لا يمكننا أذكرها أو أتركها استقدارا حتى لا أغير قلوبكم وأروعها لهذا يا إخواني وجب على المسلمين أن يضربوا المثل في النظافة بل صرنا يا إخواني نندهش ونتباهى ربما أو يتباهى بعضنا لمن يعني ممن يذهبون إلى الخارج ويقول ما شاء الله يعني بلاد نظيفة اكرمكم الله اللي يبزق يعطوه غرامة احنا اولى بهذا يا اخواني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طهروا افنيتكم فان اليهود والنصارى لا يطهرون افنيتهم احنا اولى باش نطهروا امام بيوتنا لكن الاسف الشديد واحد يرمي بدون تعد سياق من الباطمة واحد يرمي بدون تعد زيت واحد كذا واحد كذا فتمتلئ الشوارع وإذا امتلأت الشوارع الإنسان يسير ما يتحرج يعود غير يرمي فيجب علينا يا إخواني أن نتمثل نحن هذا وبركة العلم هو تطبيقه وبركة استماع الآيات والأحاديث والتمعن فيها هو تطبيق هذه الأحكام ولهذا يا اخواني يكمل إيماننا بتطبيقنا لما نسمع نسمع الحديث نحاول ونطبقه عادل إذا كنت في سيارة أو حاجه حاجة ما ترميهاش من لمسجاج وأفضل لك أن تجعل كيسا صغيرا في سيارتك أي حاجات حب ترميها ترميها سواء هذه المناديل اللي الإنسان يمسح بهم إذا كان عنده زكام يدير لهم كيس صغير داخل داخل السيارة يلصد في كومودو هذا كومودو هذا يلصد في كيس صغير ويرمي فيه أي شيء بهذا نضرب المثل يا إخوان فيكون المسلم عنوان النظافة الداخلية والنظافة الخارجية هذه جملة اعتراضيه لكن أظن أن لها محلا من الاعراب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أكل من هذه الشجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فيه تجوز لأن الشجر في لغة العرب ما له ساق والثوم ليس له ساق الثوم ليس له ساق وإنما يقال له نجم كما هو كما لمصل يعني مغروس الداخل وعنده نجم خارج لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شجرة او اطلق عليه الشجرة قالوا اهل العلم يجوز ان يطلق على النجم شجر ولا يجوز ان يطلق على الشجر نجم واضح فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التجوز وقوله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا هذا الحديث أو هذه الكلمة مساجدنا فيه دليل على عموم المساجد وأن هذا ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا: على لكل الثوم أو أكل البصل أو غيرها مما له رائحة ليس له أن يدخل المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذينا بريح الثوم وهذه علة أولى هذا حكم معلل يا إخواني حكم عنده علة عنده سبب. لماذا من دخلش المسجد بالثوم او البصل او الكراث وغيره لماذا لأن, لان الذي يدخل بهذه الروائح يؤذي الناس هذه عله اولى منصوص عليها جاء في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يقرب المسلم المسجد اذا اكل ثوما او بصلا او كراثا لاجل ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم هذه علة أخرى وهو أن الحكم لماذا حرم علينا أن ندخل المسجد بهذه الرائحة لماذا إخواني لماذا لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم والملائكة هم معنا في المسجد كين علة ثالثة وهذه ربما رح ندخل واحد المصلحة لا يدخلها إلا من كان عنده رخصة دخول العلة الثالثة قالوا هي المسجديه العلة أن التحريم منوط بالمسجد علاش قالوا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصفة في الحكم. ذكر الصفة في الحكم. وقالوا الأسماء إذا علقت عليها الأحكام كانت على قسمين. الأسماء إذا علقت عليها الأحكام كانت على قسمين. قسم الأول إذا كان الاسم مشتقا فإنه يستفاد منه الحكم والعله. على بالي هذه درس الرياضيات مسمع ليش قربوها اذا قيل لك اكرم العالم انا الاسم مشتق وهو العالم الحكم شنو هو هو الاكرام والعله شنو هي هي علم هذا الرجل لماذا تكرمه لان له علما لماذا لا نأكل الثوم لأننا ندخل المسجد واضح إخواني أما إذا كان الاسم جامدا وليس مشتقا فإنه لا يستفاد منه إلا الحكم كقولهم أكرم يوسف فهنا كين حكم وهو الإكرام لكن علته غير موجودة لا توجد عله وان الإكرام يناط بيوسف فقط لهذا كان لهذا الحدى حديث ثلاث علا العله الأولى إذاية الناس العله الثانية إذاية الملك العلة الثالثه قربان المسجد ألش نقول هذا يا إخواني؟ لأننا نريد أن نستصحب حكما آخر وهو هل هذا الحكم وهو المنع من دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كرافا أو نحوها ممن يعني فيه رائحة كريهة هل يمنع من دخول المسجد المبني أم يعم ذلك كل مسجد سواء كان مصلى العيد أو غيره يا إخواني هذا هو المسألة التي نريد أن نصل إليها والصواب الله أعلم أن هذا الحكم يستصحب في كل مكان يجتمع الناس فيه للصلاة ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن عمر أنه كان إذا رأى رجلا فيه رائحة ثون أمر به فأبعد إلى البقعة تعرف المسجد النبوي بينه وبين البقعة مسافة الآن رهما التفقين لأنه حدث التوسع كبيره للمسجد النبوي لكن قديما كان المسجد صغيرا وكانت هناك مسافة بين المسجد وبين البقيع وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في إبعاد من كانت رائحته نتنه وبهذا نهى عمر أيضا أن يقرب من أكل مثل هذه مصلى المسلمين وبهذا يا أخواني يتبين بأن هذا الحديث يشمل النهي فيه كل مكان يجتمع فيه الناس طيب هل يدخل في هذا الأسواق نقول لا لماذا لأن الحكم عللناه بثلاثة أشياء إذاية الناس وإذاية الملك و. المسجد والسوق ليس منها ولهذا لم يرد النهي عن دخول الأسواق لمن كانت رائحته كريهة أو نتنة هذا الحديث إخواني يستفاد منه فوائد فائدة الأولى فيه دليل على إباحة أكل الثوم ونحوه مما يمنع آكله من دخول المسجد هذا الحديث موش دليل على أن الثوم موش أو, أو, أو حرام لا على أنه يباح أكله لكن لكله ما يدخلش للمسجد طيب قد يقول قائل يا إخواني تفرع على هذه مسائل كثيره ربما أنسى بعضها يتفرع على هذا مسألة قد يقول أحدكم قد ذكرت بأن صلاة الجماعة على القول الصحيح أنها واجبة فكيف يفعل من أكل ثوما أو بصلا؟ نقول الصحيح أن من أكل ثوما أو بصلا لا يأتي للمسجد ويسقط عنه الوجوب يسقط عنه الوجوب سمعي ديش خمسة وعشرين درجة ولا 27 وعشرين درجة يا إخوان صلاته يكون لها يكون لها أجر المثلي يسقط عنه الوجوب بحيث لا يأثم وقال أهل الظاهر يحرم على من أكل أو يحرم أكل الثوم والبصل إذا كان صاحبه يعلم أنه لا يمكنه أن يدرك صلاة الجماعة علاش لأنه عندهم هما أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة ولذا قالوا لا يجوز أكل الثوم والبصل إلا إذا كان هذا الرائحة زال قبل حضور الصلاة لهذا نقول اخواني من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على إباحة أكل الثوم ونحوه من البصل والقراث وغيره مما يمنع اكله من دخول المسجد لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هو لفظ إباحة وهذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم أما للنبي صلى الله عليه وسلم فله حكم خاص به وهو أنه لا يأكل الثوم ونحوه لماذا يا إخواني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فاني أناجي من لا تناجون لأنه لا يدري متى ينزل عليه الملك فيناجيه بالقرآن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من أكل الثوم وتعلمون يا إخواني أن الثوم كان لا ينبت في المدينة كان لا يعرفه أهل المدينة حتى ذهبوا إلى خيبر وأصابتهم مجاعة عظيمة فوجدوا ثوما فأكلوا منه كثيرا ثم جاءوا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرائحة فمنعهم من أن يقربوا المسجد فقالوا قد حرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لي أن أحرم ما أباح الله عز وجل لكن من أكل من هذه الشجرة فلينأ عن مساجدنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في هذا الحديث دليل على أن بني آدم دليل على أن بني آدم يلزم من بر بعضهم ما لا يلزم لجميعهم يعني ليس الناس كلهم سواسية قد ابر اناسا بشكل لا ابر به غيرهم ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الثوم حرم حرم دخول المسجد لمن أكل الثوم لاجل أن لا يؤذي المصلين وهؤلاء فئة من الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببرهم ولم يأمر ببر أصحاب الأسواق وهذا دليل على جواز أن يبر المسلم بعض الناس ما لا يبر به غيرهم ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه بيان أدب من أداب المسجد أو المساجد وهو تجنيب المساجد ما يستقدر تجنيب المساجد كل ما يستقدر سواء كان فيه ريح أو نحوه لماذا قلنا ريح رائحه او نحوها قد يدخل المسجد رجل مجزوم واحد فيه جرب نقول له لا يجوز لك ان تدخل المسجد لان الناس يتأذون مما تتاذى مما, من مما هو فيك لهذا نزع اهل العلم من هذا الحديث ان المجزوم لا يجوز له ان يدخل المسجد طيب هل يدخل في حكمه من كان مصابا بزكام كبير ولا يتوقف عن العطاس نقول لعل هذا يدخل من ضمنهم وانه لا ياتي الى المسجد لأن هذا مما تستقذره النفوس وخاصه لاخواني اسمحوا لي إخواني انا لا ان بعض الناس إذا كان واقف في المسجد بل بعضهم ربما عطس في السجود فينتثر رذاذه يعني مخاطه وبزاقه في اوجه الناس جميعا ولا يبالي والسنه في العطاس ان يجمع الرجل يديه ويغطي بهما وجهه وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يضم يديه ويغطي وجهه ويعطس اما ان يفعل هكذا من غير ان يغطي وجهه فهذا مخالف وفيه اذائه للناس وعلينا أن نتأدب بالآداب الإسلامية. قال أهل العلم زيادة على يعني يضاف الى هذه فائدة الثالثة وهو تجنيب المساجد كل ما يستقدر. قال بعض أهل العلم بل ينبغي إخراج من يؤذي الناس بكلامه في في المسجد أن يخرج من المسجد. من وجد في الناس من يؤذي بكلامه وجب إخراجه من المسجد. لماذا؟ لأنه دخل في عموم الإذayah. والمقصود أن كل ما يؤذي المسلمين في المسجد يجب أن يزاح. يجب أن يزاح. ومن ذلك يا إخواني ما تسمح لي؟ وتسمحوا لي؟ يعني دائماً. اعتذر اليكم ومن ذلك يعني احيانا او في كثير من الاحيان بعض الناس رائحة قدميه يعني تنبعث من بعد شمها من دلس كما يقولون فهؤلاء يا إخواني حتى ولو كنت على وضوء إذا أردت أن تدخل المسجد وكل إنسان على نفسه بصيرة كل واحد يعرف نفسه يعني ما رحش نحطه واحد قدام المسجد قال نطلع له يشمهم إلا يجوز ندخلوا لا لا لا هذا منك وفيك أنت, أنت أعرف بنفسك من غيرك فإن كنت ترى أنك ممن ابتلاهم الله عز وجل وهذه ربما أحيانا تكون في خلقة يعني لأنه التعرق هذا له يعني دخل في الخلقة فإذا رأيت من نفسك أن أنك ممن تنبعث الروائح من قدميك وجب عليك إذا أردت أن تدخل المسجد أن تخلع جواربك وأن تذهب إلى يعني الميضة وتغسل رجليك جيدا وتدخل حتى ولو كنت متوضئا اغسل رجليك وادخل وهذا لتجنب المسلمين ما يكرهونه وحتى لا تكون ممن يتحدث عنك الناس من فوائد هذا الحديث أو هذه فائدة تتعلق بالحديث الذي بعده وهو حديث مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر وعبد الرحمن ابن المجبر هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب قد قال الدار قطني رحمه الله أو قال ابن ماكوله قال ابن ماكوله رحمه الله لا يوجد في الرواة من اسمه عبد الرحمن ثلاث مرات يعني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن لا يوجد في الروات من يعني يتكرر اسم عبد الرحمن في نسبه إلا هذا وهذه فائدة إسنادية قال وسمي المجبر قيل إن أمه أو قيل انهم كسر فوضعت له جبيرة وقيل إن أمه لما مات أبوه بعثته لطلب العلم قالوا حتى نجبر بخاطره فقيل المجبر قال هذا عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الرجل المدني هو أحد الفقهاء السبعة الكبار وهو كما وصفوه ثبت عابد فاضل كان يشبه بأبيه عبد الله بن عمر في سمته وفي هديه وكان شديدا في السنة رحمه الله ومات في آخر سنة ست ستين لي للهجرة على الصحيح أنه كان إذا رأى إنسان الإنسان يغطي فاه أي فمه وهو يصلي جبذا الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه جبذا يقال جبذا أجذب كلاهما صحيح جبذا موش مقلوب جذب حتى لا يقال بأنه قد قلب فإن في اللغة جبذا وجذب كلاهما صحيح واضح صحيح ما يقولوا إحنا أصحاب الغرب هل يكونوا مثل هذا يقولوا إحنا قبض وما يقولوا قبض هذا غير ليس له في اللغة أصل وإنما الأصل يقال قبض أو قبض أما قبض فخطأ واللي يقول روح للرول الأصل أن يقول اللور يعني للوراء واضح يا إخواني هذا الحديث يدل دلالة واضحة على كراهه ترطية الفم في الصلاة ولماذا ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله عن سالم بن عبد الله في هذا الموطن لأن بعض الناس ظن أنه إذا أكل ثوما أو بصلا أو غيرها ثم غطى فمه بشيء فإنه يجزئه فأورده الإمام مالك ليبين بأن من أكل من هذه البقول التي لها رائحة نتنا حتى ولو غطى وجهه فإنه لا يجزئه لهذا كان سالم بن عبد الله ينزع من هؤلاء الناس أثوابهم التي غطوا بها أفواههم ويجذبها جذبا عنيفا, يجذبها جذبا عنيفا حتى ينزعها من فمهم ولهذا نقول يا اخواني من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على عدم جواز تغطية الأنف والفم في الصلاة لا يجوز تغطية الأنف والفم في الصلاة وقد ورد النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مرفوعا رواه أبو داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني وهو قوله عليه أو قوله قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاهو السدل ما هوش اللي حطيت يا, يا حتى لا يفرح به من لا يرى جواز السدل واننا لا نراه ايضا لكن هذا الحديث ما هوش فيه. السدل هو إخاء الثوم هو إخاء الثوم حتى يسقط على الأرض لان المسلم مأمور بأن يرفع ثوبه فوق كعبيه وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث إخواني نزع الإمام مالك رحمه الله تعالى حكما شرعيا في هذا الباب وهو عدم جواز تغطية المرأة وجهها في الصلاة نقول نقيد إلا أنك إلا إذا كان أمامها غير المحارم أما إن كان أمامها المحارم أو كانت غائبة عن الرجال أو بعيدة عن الرجال فلا يجوز لها أن تغطي وجهها لهذا الحديث لماذا إخواني لا يغطي الرجل فافه في الصلاة ولا يغطي فمه أو أنفه في الصلاة قالوا لأنه فعل الجبابره بل إن بعض أهل العلم صرح بان العلة في هذا هو أنه من صنيع المجوس لأن المجوس إذا صلوا وصلاتهم عبادتهم للنار غطوا أفواههم وأنوفهم حتى يتقوا دخان النار وحرها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم ومنه الأنف ايضا لألا نتشبه بهؤلاء المجوس في صلاتهم. قد يقول قائل إخواني وهذا أرجع بكم إلى الحديث الأول لماذا قلت بأن الثوم هو نجم وليس شجر وجوزنا اطلاق لفظ الشجر على النجم لأن هذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى والنجم والشجر يسجدان والمقصود بالنجم هو هذه البقول التي تكون مثل الثوم والبصل تنغرس داخل الأرض ويخرج فرعها فوق الأرض وهذا هو النجم به فسر ابن عباس رضي الله عنه هذا الحديث كتاب الطهارة. بهذا هذا يتم كتاب الوقود من موضع الإمام مالك نحمد الله جل وعلا ومنه على اتمامه. نعم. باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمر بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول, الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره ثم لينثر ومن استجمر فليوتر نعم هذا الحديث أو هذا باب الطهارة أو أحاديث أو الطهارة وتفق رواة مالك أو رواة الموطأ على عدم تصديره بكتاب الطهارة لأن الصحيح أنه لم يجعل هذه الكتب وإنما أفردها بكتاب واحد وكتاب الصلاة فدخل فذكر تحته كتاب الوقوت ثم ما يتعلق بالطهارة ثم ما يتعلق بالصلاة وبدأه بباب النداء لأنه رحمه الله تعالى راع في ذلك أن وجوب الصلاة إنما يكون بدخول الوقت ولا تؤدى الصلاة إلا بحصول الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ثم بعد ذلك لا يصلي المسلم الا بعد ان يسمع الاذان بهذا صدر كتاب الصلاة بعد ذلك او ابواب الصلاة بكتاب الاذان او النداء ثم ذكر باقي الاحكام متعلقة بالصلاة وصدر هذا الكتاب وكتاب الطهارة بحديث مالك عن عمر ابن يحيى المازني وهو عمر ابن يحيى بن عمارة ابن ابي حسن المازني و. عمارة هذا لا يعرف له رواية في الحديث وأما عمرو بن يحيى فهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله وهو الأنصاري المازني وقوله أنه قال لعبد الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أبوه هو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المدني من ثقات التابعين و. السائل في هذا الحديث لأنه كان سقط إخواني أو كان اختصار في الحديث وهو أن سائلا سأل عبد الله بن زيد والسائل هو جد يحيى أو عمرو بن يحيى بن عمارة وهو عمارة بن أبي حسن أو عمرو بن أبي حسن نسبة إلى عمه لا اخره على كل حال لا أريد أن أدخل في مثل هذه المتاهات حتى لا أضيعكم في هذا الحديث ذكر هذا الرجل أنه سأل عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الانصاري المازني صحابي مشهور له هذا الحديث له هذا الحديث وغيره من الأحاديث لماذا ذكرنا هذا حتى نميزه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه واضح كين عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهذا له هذا الحديث وغيره من الأحاديث وهذا قد توفي سنة 63 في وقعة الحرس تشهد في وقعة الحرة وكائن راوي آخر اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي سنة 32 وليس له الا حديث واحد رواه وهو حديث الاذان حيث ان عبد الله بن زيد هذا بن عبد ربه رأى في المنام كيفية الاذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي رؤيا حق وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمد قوله في الاذان واضح اخواني لهذا نقول إن هذا الراوي عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه اتفقت اسماءهم في الإسم واسم الأب واختلفت في اسم الجد والبطن الذي ينتمون إليه فهذا مازيني والاخر حارثي وكلاهما أنصاريان كلاهما أنصاريان يعني من الأنصار وكلاهما من الخزرج وهذا ما يسمى في علم مصطلح الحديث هذا ما يسمى بالمتفق والمفترق هذا ما يسمى بالمتفق والمفترق اتفقوا اتفق هذان الراويان في الاسم واسم الأب واختلفا في اسم الجدي لأن الأول عبد الله بن زيد بن عاصم والثاني عبد الله بن زيد بن عبد ربه واختلف أيضا في النسبة إلى البطن فهذا يقال له مازني والآخر يقال له حارثي وهذا يسمى في علم مصطلح الحديث بالمتفق والمفترق وهذا الحديث يا إخواني من لطائف إسناده أن رواته كلهم أنصاريون مدنيون كلهم أنصاريون مدنيون وزيدوا عليها مازنيون من بني مازن الا مالك رحمه الله تعالى لانه الكتاب كتابه فهو يروي عن سلسله اسناد كلهم انصاريون مدنيون مازنيون يقول وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني قال السائل هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وهذا شوفت فيه ملاطفة في يعني ملاطفة من الطالب للشيخ لانه أراد أن يريه كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يعني عبارته فيها ملاطفة وهذا من يعني من آداب طلب العلم وأن هذا الرجل من الصحابة وهو عبد الله بن زيد كان ألطف منه بحيث طلب منه أن يناوله إناء من ماء فأراد أن يعلمه بالفعل لا بالقول وهذا أبلغ في الملاطف من الأول لهذا قالوا إن التعليم بالفعل تبلغ في الفهم من التعليم بالقول ويتفرع عن هذا أن تربيتك لأولادك إنما تكون بحسن قدوتك لهم أما أن تأتيهم بالأوامر والنواهي وتقول هذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي وأنت لا تفعل ذلك فإن الأولاد لا يسمعون إلى كلامك أو لا يستمعون إلى كلامك ولا يأخذون بنصائحك ومن ذلك نهي بعض الآباء الذين ابتلاهم الله عز وجل بشرب الدخان نهي أولادهم عن تعاطي الدخان فإن الولد يقول لو كان هذا الدخان سيئا ما تناوله والدي خاصة إذا كنت يعني إذا كنت ممن يحبك أولادك حبا عظيما وكذلك الأم ينبغي أن تكون قدوة لبناتها فلا تأتي ما تنهى بناتها عنه ولا ينبغي أن تذر ما تأمر به به بناتها فينبغي أن نعلم بالقدوة قول النبي قوله فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء الوضوء هو الماء الذي يتوضأ, يتوضأ به فإذا قلنا الوضوء بضم الواو فهو الفعل يعني فعل الوضوء يعني طريقه الوضوء اما اذا قلنا وضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضا به قال فدعى بوضوء فافرغ على يده في روايه على يديه وهذا فيه مشروعيه عدم ادخال اليدين في الاناء قبل الوضوء هذا على وجه الاستحباب في الوضوء أما إن كان مستيقظا من نومه وانتبه يا أخي إذا ماض الإنسان من نومه وكان ممن يتوضأ بالآنية فإنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا أما في الوضوء فيشرع له أن يسكب أو أن يفرغ على يديه قبل أن يدخل يديه الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإذا غسل يديه ثلاثا بالإفراغ جاز له بعد ذلك أن يدخل يديه في الإناء ويعني يكمن ما بقي من وضوءه فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين جاء عند البخاري من رواية وهيب، وجاء عند مسلم من رواية خالد أيضا وجاء عند الدراوردي أو جاء من رواية الدراوردي عند أبي نعيم بلفظ ثلاثا, ثلاثا ولا شك أن هؤلاء جماعة وهم أحفظ إذا كانوا مجتمعين ولهذا الأخذ بروايته الأولى وهو أن المشروع في غسل اليدين ثلاث مرات بحيث يفرغ على يديه ويغسلهما ثلاثا هذا هو المشروع ويجوز الغسل مرتين فإن هذا أيضا صحيح لكن المشروع هو غسلهما ثلاثا ثلاثا قال ثم تمضمض والمضمضة اخواني هو تحريك الماء في الفم ولا يشترط له الدلك بالإصبع لأن بعض الناس تعلقت المضمضة عنده بالدلك بالإصبع يرمي الموم بعد يدير هكذا ويدير إصبع هذا يعني ربما جرح يعني جدار فمه بأصبع خاصه الكبير هذا راه شوية صعيب لهذا اخواني لا هذه هذا الدلك غير مشروع وإنما يدخل الرجل الماء في فمه ويحركه هكذا ويرميه يمجه بعد ذلك هذه هي حقيقه المضمضة وهو ادخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه بعد ذلك ثم قال واستنثر ثلاثا ولم يذكر الاستنشاق لانه لا يمكن أن يكون الاستنثار وهو يعني دفع الماء الذي في المنخارين وإخراجه خارج المنخارين لا يكون إلا بعد إدخال الماء وإدخال الماء يكون بالاستنشاق وقد ورد هذا في الأحاديث الصحيحة ثم استنشق واستنثر واضح إخواني وعلى المستنثر قال مالك رحمه الله وهو من لطيف ما قال أن على المستنثر أن يمسك بأنفه وأن لا يستنثر من غير امساك يعني إذا أراد أن يرمي الماء الذي في أنفه عليه أن يمسك هكذا ويرمي الماء الذي دخل أنفه ولا يفعل هكذا قال لأنه فعل الحمير فهو مستشنع إخواني يعني واحد كي جي يستنثر يفعل كما يفعل الحمار لأن الحمار يستنثر هكذا من غير أن يضع يده في أنفه ولهذا قال مالك أكره جدا أن يفعل المتوضئ هذا لأنه يشبه الحمير. ولماذا ذكر أو جاء ذكر المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء قالوا لأن الماء إنما يتوصل إلى معرفة أو الاعتبار أوصافه إما بالعين وهو تغير اللون أو الطعم وهذا يدرك باللسان أو الريح أو الرائحة وهذا يدرك بالأنف، ولهذا سبقت المضمضة والاستنشاق غسل الوجه، وهذا من يعني من يعني بديع ترتيب أفعال الوضوء، وهو أن الإنسان إذا كان الماء قد دخله قدر وتغير أحد أوصافه، فإنه يدركه إما بالمضمضة وإما بالاستنشاق. كين مسألة إخوان يتفهم هذه هل نتمضمض بغرفة؟ او بثلاث غرفات ونستنشق بثلاث غرفات المذهب المذهب ان هذا يكون بست غرفات يكون بست غرفات يعني انه لا بد من فصل الاستنشاق عن الاستنثار لكن للعلم يا اخواني اقول لم يرد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. أنه فصل بين المضمره والاستنشاق، بل وصل بينهما يعني بكمشة واحده أو بكث واحد من ماء تحط في فمك وبعد. واضح يا إخواني هذا التعليم بالفعل يعني بغرفة واحدة كن كان و... مكان واسع نجيب الماء ونجربوها بغرفة واحدة تأخذ شيئا لفمك، والذي يبقى ترميه في انفك بعد قولوا كيفش نديره نرميه قبل مقبله لنستنفره كما شئ لم يرد في السنة التفصيل الأسهل لك افعله واضح يا إخواني لم يثبت إذن احفظوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضه والاستنشاق يعني ما دالش المضمضة وحد هاكما يدير أكثر الناس يجيب الماء يرمي بعد الماء ومبعد يدير نيفو لا بل بكف واحد يجمع بين الاستنشاق والاستنفار في محل واحد على كل حال حتى لا نطيل على إخواننا إن شاء الله وتعالى نكمل شرح بقية الحديث في الحصة القادمة إن شاء الله وتعالى